صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 قل أذلك خَيْرٌ خير جَنَّةُ الْخُلْدِ الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء لَهُمْ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا الطعام الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا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 وقدمنا إِلَى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منفورا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يومئذ خير مستقرا وَأَحْسَنُ مقيلا ويوم تشطق السماء بالغمام ونزل الْمَلَائِكَةُ تنزيلا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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها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 لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا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 وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا محجورا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفِرُ وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أَرْسَلْنَاكَ إلا مبشرا ونذيرا قل ما أَسْأَلُكُمْ عليه من أَجْرٍ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا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 وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا كراما